الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبصُطه في السماء كيف يشاء؟ فيبصُطه في السماء كيف يشاء؟ عنه كسفن فتر الودع يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون